وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَأْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْرِهِمُ الْمَثَانِيَاتُ وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ذُرِّهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ ذَرَبِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مردا فلامرد لهم وما لهم من دونه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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماه وببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوع وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 قل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِقَاءَ أَحْيَاءٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ